رجعنا مستمعينا وهلا رح ننتقل سوا لبرنامجنا وجها لوجه لو اليوم ضيفتنا وجها لوجه لو قدامنا أنا وغرام فقط <تصفيق> أهلا وسهلا بالأنسة رشا زاد كيفك؟ لا لا حبيبي نشكر آنسة. الله الحمد لله رشا نحن تم الاختيار على المدام رشا لأنه بدنا نحكي اليوم عن موضوع بهم كل السيدات مهما صح. كانت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سيئة في عنا دائما عند الستهامش هو اهتمامه بأناقة وبيجماله وهذا الموضوع نعم منشوفه عند حضرتك دائما حاضر تستميلي. شو يعني شو يعني اهتمام السيدة بمظهرها شو بيشمل حلا أول شيء اهتمام المدام بحالة يعني أو الست إن كانت مدام أو ديموزيل أو شو ما كانت ترتيبا يعني صيغتها بالمجتمع كتير مهم إن تهتم بحالة تحب حالة يعني وتحاول إنه هي تهتم بحالة لحالة لأيلا موله للاشخاص اللي قبالها لا شخص يعني بهذا الشيء بيخليها لا تكون بقى ساعتها بتلتزم بمكان ولا بزمان ولا بشيء يعني هي دائما تحفز حالة أن تكون مهتمة بحالة بجمالها باناقته بترتابتها يعني بترتيبها مو شرط يكون دائما شيء فخم وواو يعني فيكي تكون كثير مرتبه وسامبل ورايقه يعني بكتير أساس ليه السيدات بيفهموا أنه الاهتمام هو نوع من الأنانية أنه خلص أنا تزوجته صار عندي ولد هو أبدى من كل شيء أو لازم اهتم بزوجي أنا طيب. على حسابي لا كتير, كتير غلط هذا المفهوم يعني نحن سبق وكان لنا لقاء من فترة وحكينا بهذه الشغلة أنه الأمومة هي إنه شيء حلو بالحياة يعني ما نخلي شيء مثلا إنه خلص نحن تجوزنا وصار عنا بيبي أو صار عنا ولد كنسلنا على كل شيء بعده لا كتير غلط هذا المفهوم بالعكس يعني لازم بالعكس ابنك يفرح فيك يشوفك مرتبة يرتاح لشوفتك زوجك اللي بيجي من شغله ذات الشيء أنت حتى تقدري تعطي برواء وبحنية وببي بكل شيء حلو انت لازم تكوني حلوة انت لازم تكوني مرتاحة طبعا. يعني ما فيكي أنتي تجي تقدمي وتعطي وأنتي كتير دبلانة كثير تعبانة كتير خطأ هذا المفهوم. مدام تسلمي مرسى. هلا نحنا لما عم تقولي بالبداية بالفكرة الأولى إن الواحدة هي لحاله ومنشانه منشان حالة يعني. طبعاً. هلا في ستات مثلا يعني أو اغلب أغلب النساء إنه أنا بدي أشعر بالقبول من الطرف الآخر سواء كان زوج سواء كان حتى لو كانت بنت يعني عزابية. يعني أو عزمة يعني هلا بكل الأحوال لما بدأ تشعر المرأة أنه ما في شيء لفت نظر زوجها لذلك تلاقيها بتتهم الحالة والزوج ممكن يكون يعني خلاص بالفعل يعني بعد الزواج ما كتير تلفط نظره زوجته إذا غيرت لون شعره إذا زبطت بشرتها إذا لبست شيء معين لذلك لما منقوله أنه هي لحالة هذا الشيء ما يعني ما منشوفه يعني عند, ال عند الست يعني عغلة بالأحيان ما عم تقتنع فيه أنه أنا بدي طرف تاني يبين لي هذا الشيء إن أنا أهتم من شو رأيك انه طرف تاني غير زوجة مختلف. لا لا هو زوجة نحن عم نحكي عالزوج يعني عالزوج اللي بطل مثلا يهتم بزوجته أوكي. مع هذا او يبين يعني... له مثلا انه انت في عندك بس ممكن اه. تكون صابغه شعره هو ما منتبه. ما ايه. مهتم ايه اوكي هلا هي بتصير وكتير يعني نعم. في كتير ازواج ما بهمهم هذا الموضوع نعم. ما بيعني لهم عادي احيانا معقولتهم انه شو ما عملتي حلوة او نعم. ما بينتبهوا او مثلا في رجال ببنفس الوقت هن بيطلبوا التجديد هلا هذا بنحكي عنه شوي ثانيه بس بالنسبه حتى للشؤ اسمه للمدام اللي عم تحكي عنها أنت مثلا النجوزة ما بينتبه أو أو ايه عادي يعني انه هذا اللي بنحكي عنه انه انت اهتمي بحالك لحالك لو مرقتي لقيتي هذا الرياكشن القوي من الشخص اللي بقالك ممكن ممكن ما تلاقيه من, من من من زوجك ممكن تلاقيه من ابنك ممكن انت تشوفيه بمرايتك لحالك تجددي حاولي دائما انه احيانا تجددي يعني دائما ما هيك تضلي ضلي ماشي بخط معين سيستم معين بلبسك بشعرك بترتيبك كل فترة جددي يعني حاولي هيك تكوني ريفريش على طول بكتير اشياء يعني حتى أحياناً ما أنه بتبقى هي مثل مكانة تريد تبقى على نفس الخط اللي طلعت فيه <تصفيق> أحياناً بتصير تقلد الجيل الأبلى آه جاين على التقليد كثير عمري معيان هذا الستايل اللبس هيك بصير إلبس مثل لون هذا العمر أو أنا, أنا, أنا مثلاً صار عمري هالقد لازم ما عد هيك بدي إلبس م -م. هيك لا غلط يعني أنه يعني نحن أنا, أنا لأنه بقناعتي دايماً الروح هي اللي بتلعب دور بالعمر يعني فانت فيكي تخلي روحك وقت اللي بدك تكوني دام فيكي تخلي روحك وقت اللي بدك تكوني صبية صغيرة فيكي وقت اللي بدك تكوني انت فيكي تتحكمي بروحك على هو الشيء اللي انت بدك تعيشيه او رايحتي له او تعمليه او او او يعني هلا زميلتنا ريم محمد آه آه يعني عملت لنا استطلاع لنسمع آراء كثير عديدة خلينا نسمع سوا ونرجع معك مايك هلا المرأة إذا كانت متزوجة وعم تهتم زيادة عن اللزوم بحالها بعتقد هالشي بيأثر يعني على يعني بده أثر على اهتمامه بأطفاله ما معقول واحد فيه يلحق لحاله ولاده ما بعتبره أم اللي بتبالغ بالاهتمام بنفسها هلا شوفي الإنسان سواء كانت امرأة ولا كان رجل الاهتمام بالمظهر هو أمر لائق وهو من ضروريات ال... من ضروريات التعايش الاجتماعي مع الناس لكن وانو يتحول هذا الاهتمام لحالة مرضية يعني بحيث انه رأي مبالغة بشو ما كانت تكون يعني سواء كان بالمظهر ولا بيقى اي شي هو يعني بيصير حالة مرضية الانسان لازم يهتم بمظهر ويهتم بالنظافته اكيد هذا الامر لانه بالنهاية انت عم تتعايش مع ناس تانين وعم بتشوف ناس الناس تانين الاني راح يحكموا عليك ممكن كتير يحكموا عليك من وراء مظهرك فا لأنه في مثل بيقول يعني البس على زوق الناس وكل على زوقه، فلذلك إنه لازم واحد يهتم بالمزرع، ولكن لا يتحول هذا الاهتمام إلى حالة مرضية تأثر على حياته الاجتماعية وحياة اللي حوله، لأنه كمان المبالغة ب شيء هي بتقلب له ضده بنفس الوقت كمان لا مبالاة ولا اهتمام ولا يعني بحاجة الواحد كمان هذا يعني غير انه بيسبب حالي من العزلة وحالي من عند الشخص كمان هو بنفس الوقت كمان حالي مرضيه انه انا ما بهتم بحالي فلا الوسطية هي افضل شيء انه الانسان يهتم بحاله يهتم باسلوب التعامل مع الاخرين لانه هي اللي بتحلي بتحليه بعيون الناس اكثر من الاهتمام والزايد بتفاصيل جسمه بعمليات التجميل هي افضل شيء هلا الأناقة مطلوبة، الترتيب مطلوب، والعناية كمان بالشخص وبالنفس كمان مطلوبة. بس كمان هذا ما لازم يأخذ من من محور الحياة ما راح ما لازم يأخذ من من حياة المرأة هذا المرأة العاملة عندها عنده دوام وعنده طلعة برات لازم كمان تهتم بحالة تهتم ببنضارته تهتم ب ب بلباسة تهتم يعني إلى إلى وجودها بهل بهل بهل مو بس إنه أنا رايحة أشتغل أرجع على هذا اهتمام شخصي وهذا اهتمام مطلوب اه اذا انت ما اهتميتي بحالك حتى عندك بالبيت بتحسي انه, انه حتى زوجك ببطل يهتم فيكي حتى اولادك ببطل يهتم فيكي الجمال والاهتمام كله هذا بيرجع كمان بيعود على البيت كمان بتحسي عن جد انه اذا انت مرتبة و ومهتمعي بشخصيتك وبي اناقتك وبي حضورك موجود حضورك ببيتك موجود حضورك بعملك موجود او بيعطيكي هالشي تفاؤل بيعطيكي نظرة حلوة للحياة غير لما انت بتكوني مو مفاضي ومانك عندك اشغال الدنيا حتى لو انت اشغال الدنيا بس في زاوية زاوية من حياتك هي في اسم اهتمام <تصفيق> هلا حلو المراه اللي بتهتم بحالها اكيد انه بس ما أحسب لا بيتها ولا اولادها بس مبالغه كثير ما حلوه ضل كل شيء انه هادي وهيك كثير حلو مدام رشا كثير في اراء يعني بلا سمعت <تصفيق> هلأ مثلا واحدة عم تقول أنه يصير في اهتمام بس مو على حساب بيتها وولادها وفي منهم بالفعل بيقولوا أنا مبلغ حق مثلا بالنسبة لإلك ربة منزل مثلا مثلا ممكن تقول مثلا إيه رشا مهتم بحالة وشكل حلو بتضبط حالة بس هي ما أنا موظفي شو ممكن تردي مثلا؟ هلأ في في نوع من النساء حتى لو ما كانوا موظفين هن مدري كيف ما بيلحقوا هلأ في ما فينا ننكر أحياناً إنه في رجال زيادة متطلبين ما بدنا نظلم المرأة على طول يعني. في رجال ما ما بتهدا طلباتها ما بتهدا قصصها يعني أو كمان هن في أحيانا النساء كمان ما نون كتير منسقين وقتهم بالبيت. ما تنسيق ما بنا نحط كل اللوم على الرجل يعني في هيك وفي هيك يعني ما فينا نجزم بشكل قاطع كل الأمور يعني بس بنفس الوقت لا يا ستي وقت الفدك فيكي يعني وقت الفدك يعني ما يعني هو ما على عفكرة الترتيب والأناقة وما ما ليش ينفكرين انه بياخد هالوقت يعني ليه دائما بياخدوا فكرتهم انه ان احنا اذا بدنا نترتب انه لازم كتير ناخذ وقت هلا عارف. والله انا بتمنى يكونوا عم يسمعونا بناخذ اتصالات على 213 215 بجوز تسمعي كتير سيدات يقولوا لك لا ما مستحيل لما بتكوني عندك هالاكل وهالطبخ وهالشغل كله ما رح تفضي لحالك ما رح تدي على ضافريك اليوم... لشعرك لع... اوكي نحن اليوم عم نحكي هلا انا بدي فوت بموضوع هلا نح... انت فيكي تترتبي مثلا بجينز وتيشيرت وتربطي شعرك تربطيه و... والاكل دور على ايدك اذا مقحت ما تنزلي فيه مقحت ومحي ونزلي فهمتي الفكرة يعني نحنا ما يعني هو الترتيب ما بيطلب وقت بيطلب إنه أنت كيف تهتم بحالك كيف تطلع مرتبة نحنا ما عم نحكي لاب فخامة نحنا ما عم نحكي لاب أوفرة لا عم نحكي بهدول القصص كلياتا نحن عم نحكي بشي تكوني انت في متكاملة بس بشكل مرتب حتى م. سترشه هلا في ناس الله عطاهن الجمال هيك بشكل طبيعي بي يعني بفيقوا الصبح وشون نضر ما بده شيء طبعا ما غلط الوحده تهتم شوي بحيث الاخرين يشوفوها مرتبة قامت طلعت لو ما عندها هالجمال كتير كمان عندي سيدات في غيره يعني بتلاقي كتير. لما بتشوف في وحده لفيت ثمان ايام الجامعة مثلا بعد عشرة 10 15 سنه بيكون فارق واضح بين اهتمام إحداهنَّ بمظهره والتاني لا بتصير تكيل لا اتهامات يعني فوراً مازال مهتم معتم أسرى محل ثاني. أيوة تماماً هيك بيصيروا يحكوا علماً نحنا حتى بلقائنا السابق مرة حكينا بهي القصة إنه بيقولوا على أحياناً ممكن يكون المرأة كتير محرمة شايف هالكلام وما لنا مهتمة بحاله بيجوا بيقولوا لك وإذا لو لادا فاشلين بيقولوا لك ليك يا حرام هي حرام إنه كل شيء هي متفانية ولادا مطالعين بينما إذا شافوا واحد مرتبه لا هي مو مهتمة أطلع ولادا فاشلي وممكن تكون هذيك هي اللي شالش الدين يعني. ممكن وشاب لي كل شيء يعني. يعني ممكن تقولي كله متكامل طبعا وحكيتي الفكرة كتير كانت حلوة انه انا مثلا لاجل اولادي انا لازم اكون بخير طبعا يعني انه الامومه والزواج لجوزك لولادك ايه انه انت بحاجة انه تكوني حلوة ومرتاحة قدامهم معنى. يعني انا مثلا حتى انت بالبيت قدك تكوني ببيتك مثلا حتى ببيجامتك حتى بترتيبك بشعرك مو ضروري اذا انت بالبيت على طول منكوشه بيجامتك مدري كيف بيجامه الاكل هي نفسها بيجامه الطبخ والشغل نفسها بشامه النوم يعني نحنا عم نحكي بتفاصيل لا وقت لا بتكلف هالشيء اللي عم يحكوا عنه النسوان يعني ممكن هلا ممكن كثير من, من يلي عم يسمعون يقولوا هلا نحن عنا مشاكل بهالبرد وبهالتا وكل شيء ما له متوفر يعني دائما المرأة بتخلق اعذار لحتى تبرر عدم اهتمامها يمكن بتلاقي حالك الكسل اريح لها هلا هذا مو بيصفي حال كسل هذا الطبع لكن م -م. الاهتمام طبع. بالذات والاهتمام بالشخصية وحبك لذاتك هذا طبع عفكرة أد ما حاولتي هلا كتير أحيان بتلاقي النسوان طبقتهم المادية هاي كتير عالية ورجالهم بتحب بس سبحان الله هن مو مهتمين يعني ليه أحيانا ممكن الرجل يطلب وهن مو مهتمين فهذا طبع بالانثى بيبقى يعني اهتمامه بحاله وشكله وهيك وهون طبعا بس ممكن كمان تتعلمه إذا كانت حابة بتقدر تشتغل على حالها تتجاوب الموضوع وتهتم مم. وتواكب وتظل هيك اب تو ديت وترا وتواكب كل شيء عم يصير جديد يعني ملي قد جماله ولا عاودي الآن مستمعينا لستوديو أمواج FM باللاديه وموجز لأهم الأخبار ومنتابع حديثنا الأنيق مع الأنيقة رشا استسلامي <تصفيق> <تصفيق> كمين معكم وسلم مع ديفتنا سيدة رشا سيدة رشا كنا عم نحكي <تصفيق> عن أنه الاهتمام هو عبارة عن طبع طبعا. آه طيب هلا بتلاقي الموضة احيانا بتاخذ الناس لمحلات يعني غريبة. مم. هلا السنة درجة موضة مثلا البيجامات. اوكي. بيجامات الرياضة. مم. فبتنزلي على السوق بتشوفي السيدات كلهم بيجامات الرياضة. طبعا. للأسف. بتلاقي ست عم بتقلد غيرها عم تلبس شيء مثلا ما انه ابدا مناسب. بتغيرت غيرت كل لكة. حتى كنا عم نحكي عن المكياج انه حتى المكياج اللي بتحطو تلغي فيه ملامحها الأصلية مم. فهون وين بت بتصنفيها مثلا انت او كيف بتنظر لها حكينا هون بكذا قصة. أول شي واللي صايرة كتير عم تتجدد بشكل متطور كتير وسريع يعني وأنه عم يعتمدوا الأشياء السامبل الأشياء البسيطة الأشياء الكول العطول الهيك الكاجول يعني والبيجامات بشكل خاص م. أنا بخصهم هذول هلأ أوكي هنين وجدوا البيجامات يعني وحلوين إلهم وقتهم إلهم ترتيبهم يعني أنه انت أوكي لبستي بيجامة أنه مثلا رايحة على نادي مثلا طلعتي مشوار بسيارة طلعتي عند أهلك يمكن بس صارت العالم بتعتمد أنه يلا على السريع من مندكل بيجامه ومنمشي بالأخص حتى بالصيف يعني صرت بتحسي إنه إنه في بيجامات انت بتحسيها لا هي مخصصة بيجامة بيت يعني وبيلبسوا السليبر تبع بريجلون صاريو بيمشوا إنه بشحاطة إنه فأنتي مو مع حرية المرأة أو تكون مرتاحة بشكل الحريه مطلوبة باللباس بس كمان كل شيء إله شيء يعني انت مو معقول مثلا تلبسي مثلا مثل كمان مو معقول تلبسي انت جينز أنتي راح عرس كل شيء كل مكان إله ترتيبه فيك تكوني مرتاحة بقصص كتير بس تعرفي أنتي تقيمي أنتي وين رايحة وشو تلبسيه له وشو تكوني مستعدة لإله يعني تمام طب مدام ما رشى شو هو الاهتمام يعني إذا هلأ عم تسمع مثلا سيدى وعجبها حكيك شو ممكن ت كيف ممكن يكون الاهتمام الاهتمام مثل مثل ما حكينا نحن الاهتمام ممكن يكون كتير بسيط خلينا نبدأ مثلا نبدأ من الشعر هلأ أهم شيء هلأ دائما هلأ بالنسبة للمدام ندى كمان حكت موضوع كتير مهم عن الغير يعني نعم. غيرت النسوان بين بعض إنه أنا شفت هاي عاملة شعرة هيك بدي أعمل مثله لك طيب اوكي يمكن هو حلو بس مو اليك. تماما. اه مثلا نزلت الموضة معينة. هلا انا كتير حدا تريندي وبواكب الموضة. بس مو اي شيء ببينزل ممكن يلبق لي. ممكن يلبق لشخصيتي. يعني فيك بس انت دائما اختار الشيء اللي بيلبق لك. اللي بيكون اليك لروحك. بيشبهك. ما يعني انا مثلا ما فيني يشوف هلا مثلا مادام ندا لابسيها هالجاكيت مثلا. والحلوة أو حلوة اوكي يمكن عنا دا. علي ما حلوة في نسوان ما عم تعرف تفصل هذا الموضوع مجرد ما شافت شيء حلو دارج دغري لبست اشترت تكلفت وبتلاقيها ملا بقى الاهتمام اللي كنتي حضرتك عم تحكي عنه مثل ما حكينا ممكن يكون كتير شيء بسيط حتى مثلا شعرك انه انتي مجرد مثلا طرقتي للون كذا واكبي طيب ضروري يندفع عليه كتير دائما سشوار عند, عند الكوفير مثلا دائما تغيير لون هيك شيء يعني انه كيف ممكن يكون مقبول ولو حلو بس يعني يبين انه في لمسة اهتمام هلأ ليكي فيكي هلأ انت حتى لو اضطرقتي لتغيير لون او سشوار احيانا ممكن يكون وضعك النفسي او المادي ما بيسمحلك بس مثل ما حكينا ممكن تعمل شيء بشعرك تخبيه ممكن تربطيه ممكن بس انه في عالم انه بتحطها الكليبس بتحطه وبتمشي وبتنزل كأنه هي هلأ عم تعمل بيت انت هيك انت مالك <تصفيق> عفوية صحيح. هيك سوري يعني مشرشحه يعني يعني انه كتير اوفر يعني انه فيك تنزل انت ببساطه باناقه يعني الأناقة مع البساطة ما خاصة بالفخامة حلو. عرفتي كيف؟ حلو هلا بنشوف أحيانا سيدات مهتمين جدا ومرتبين بتشوف في ولادهم معهم بتقولي لمين هدول؟ يعني, يعني هذا أهم شيء أنه ممكن هي مرتبة أنه لا يكبروا بيصيروا يهتموا أو شيء بتهمش مم. موضوع مم. الولاد قدي حلو تكون فرضاً لأم وبنتها بنفس السوية طبعاً. أو تهتم شوي تعلمها تدخلها بهالموضوع من لما بتكون صغيرة طبعا هلا كتير أحياناً مثل ما حكت مدام ندى إنه منشوف إنه مدام نازل من سيارة واو يعني ولابس لبس توب وكتير فخم بكل شيء يعني بينزلوا مع أولادة بتشوفيهم إنه شيء كأنه مو يعني لاب لبسون لاب شعرون لاب, لاب لضافتون لاب يعني هي بتنسى إنه هي كل الاهتمام والترتيب لازم كلهم يكون مرتبطة ببعضه يعني انت هذا ابنك معك إلك يعني انت وقت اللي عم ترتبي هذا عم يعكس شخصيتك تربيتك اهتمامك انت بالبيت هون ساعتها بيحق لهم النساء اللي عم يحكوا انه هون بتصير الاهتمام بالذات أنانية وقت اللي انا بهتم بحالي وبتعب على حالي وبنسى بيتي او اولادي من اهتمام او نظافة او ترتيب او الولد عشان شيء انه يكون هو اوكي لو انت مرتب بس انت كمان تكوني نظيف لا في عالم اوكي انه بتلاقيها لابسه طاقم هل قد سوري شعرها مزيت مثلا لو عم نحكي بعفوية كتير يعني هو الترتيب يعني لازم يكون الترتيب شامل يعني نحنا بنرجع بنحكي ما عم نحكي بشي اوفر بس انت كوني مرتبة بشكل شامل يعني بحيث انه اذا حدا نظر لك اوكي انت متكاملة بنظافة وترتيب هلا ذكرتوني بنكتة على الفيسبوك كدين إنه الصبية بتدفع على شعرها وعلى أظافرها وعلى مكياجها ولبسة بتدفع خمسين ألف لتقعد تشوف شاب ما معه خمسمية كيلو بجيبته <تصفيق> يعني هلا إذا تنسلي على الشعر تترشى <تصفيق> بتشوفي انه بالفعل فيه اهتمام ما فينا نقول مجتمعنا منو المهتمين؟ لا عم يواك وعم يهتمون خصوصا الصبايا السما إنه متزوجين مم. كتير عم يهتموا يعني حقهم بهالعمر يكونوا عم يظهروا حاله ولكن بالفعل بالمقابل ما في شب معه الإمكانيات المادية لحتى يوما ما يوفر لك كل هاللي كل هاللي هي عملته فممكن حتى تكون هاي خطوة تخوفه انه هاي بده كتير لحتى اقدر انا جاي لا هيك صايرين هلا الشباب كتير عم يناجدوا بانه بلا مكياج بلا كذا بجز مشان يوفروا على حالهم يعني عم يقولوا إنه البنت تكون على طول فريش وعلى طول بدون مكياج وعلى طول. صحيح. مدام رشا هلأ كنا عم نحكي على الأوفر مثلا. إنه بتلاقي كتير ناس نازلة على الشارع وبالفعل في شيء يعني حتى الرجال إذا كانت لغاية إنه أنا مشان أظهر حالي أو إنه مثلا كنت نساني بارز أو كذا يعني ممكن تكون نظرة لقيلة نظرة غير مريحة. هاي الناس اللي بتلاقيها إنه نازلة بس مجرد مشوار هي على السوق. بتلاقيها كتير يعني عاملة كأنه بالفعل راح على عرس. مثل هادلون يعني شو بتكون لغاية عنده. ده على ايه مناسبة ايه او هلا هدول مثل ما حكينا هدول اللي ما بيعرفوا ينسقوا انه انا وقت بدي البس هيك انا وين الصبح لازم الصبح غير يعني لازم كون متواجده يعني مثلا بتلاقي انه حتى الميك اب انت فيكي تعملي فول ميك اب على فكره بس انه صباحي الرايق ناعم فيكي تلبسي يعني شيء ناسب انه هون وقت اللي ما عم يعرفوا عم يخلطوا اني انا نازله عسوق ولا رايحة على ولا ولا مثلا رايحة اتعشى سهرة ولا ولا هدول قصص كله أو رايحة حتى على نادي يعني حتى وقت الأحيان بتفوتي على النادي بتشوفي مدامات يعني ما بعرف كأنه رايحين سهرة يعني فصله يعني هلا حتى وقت اللي أنت هون وقت اللي أنت بتبالغي بالاهتمام هذا الزايد كتير بتبقي فيك يعني over تطلعه إنه لا ما نجزابته هون يعني عرفتي صحيح. كيف فهون لازم تعرف كيف تفصلي كيف تنسقي كيف وين تلبسي شو تعملي كتير مهم هذا الشيء طيب هلا في ستات عم يسمعونا بيقولونك إنه نحنا ما عم كن قاعدين بالبيت كل اليوم إذا لزم الأمر وطلعين مشوار بيعتنوا، بس إنه يمكن استلم وظيفة أو بتطلع مضطرة لأنه بدأت تشوف الآخرين تهتم. يا ترى بيفضل لا ست البيت اللي ما عنده عمل إنه تكون شوي هاملي ما شكله وترتيبه وأناقته؟ ليكي هلا نقول لك شيء إذا بدنا نحكي بمصداقية ما في إنسان ما بيمر عليه ظروف ممكن بيوم الايام نفسيته داون تكون نفسيته تعبانة ممكن يكون مهموم مفكور بيقطع عليه بس دائما حتى لو قطعتي بهيك مرح اتجددي. يعني أنتي حاولي إنك تجدد، تكسر الشيء اللي جواتك فيكي. باهتمامك بحالك حتى بلون لبس ممكن انت تلبسيه مثلا انا حدا من الناس احيانا بكون تعبانه او متضايقه وكذا أو حتى ببيجاماتي بلبس بيتي بعتمد الابيض مثلا يعني بفرحك بنشاطك بيعكس عوجك يعني دائما يعني حار انت الشيء اللي فيه بس انك تهملي حالك بالبيت مثل ما حكينا انه ممكن يقطعلك وقت بس هذا لا ما بيقول انك على طول تضلي انه بالبيت انه لا فيكي انت تعملي شاور بالليل تتحممي اوكي تجددتي شلعتي ثياب الشغل البستي بجامت النوم بجامت البلال يعني تبرفنتي سرحتي شعرك ضربتي غرتك سه على القليلة هيك صار منظرك مرتب ما يعني عرفتي ما يعني ما نك بحاجة إنك كتير تتكلفي بالفعل يعني هلا حتى كل ال إذا نقرأ الكتب العلم الحديث اللي عم تنزل هلا كلها على الأسواق كلها لك لو بتدي أنت من نفسك. عملي شيء ولا نفسك, ولا نفسك. وأهم شيء لنفسك يعني أحيانا ممكن مثلا تكوني إنه مثلا كل ما يتقال مثلا إنه لابس أو عامله أو كذا إيش وراح عارس طب إنه أوكي مو ضروري أنا كل راح عارس يعني ليش أنا عم قلك لنفسك إنه لازم أنت تهتمي بنفسك لنفسك وبعدين كل شيء هذا بيعكس عليكي لبرا. هلأ أكيد نحن منعكس عليكي سترشى كلك طاقة إيجابية دايما نشوفها الأناقة والطلة الحلوة أنا كتير بستمتع <تصفيق> بالحديث معكم و... نورتنا تسلموا لي يا رب إن شاء الله يا رب هيك يكونوا السيدات عم يسمعونا اللي عندهم شوية هيك إحباط هالفترة يجددوا ما يا ريت عطول شكراً كتير إلك نورتنا شكراً كتير ل شغلت قلبي بنظرتك سحرت عيني ببسمتك شغلت قلبي بنظرتك سحرت عيني ببسمتك شكرا لكم مستمعينا رفقتونا بفترتنا لليوم كنا معكم من استديو ام ماستر توس حرفوش وغرام يونس على هذا <تصفيق> السؤال يا حلوه لا تزيد الدلال على اسير حبيتي والشكر يا مستمعينا لفريق العمل اللي رفقنا بمشوارنا لليوم كان معنا على الصوت لنا مصطفى بالهندس الإزاعية ولا سليمانو بالإخراج وردين سليمانو نرجع سوا مستمعينا لستوديو أمواجة في أم بلادية مش تلاقي سبيل لا يا قلبي بالهوى عشان مش لاقي سبيل لا مش لاقي سبيل لا لمن لمن هذا الجمال على هذا السؤال لمن لمن هذا الجمال دي على هذا السؤال يا حلوة لا تزيد